الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ويرى المغضوب عليهم ولي الضالين. والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب من يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون في الحافرة أئذا كنا عظاما نفرة قالوا تلك إذا كرة خاصرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك مديث موسى إذ ناداه ربه سطوا اذهب إلى فرعون إنه مقرى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكدرى فكذب معصى ثم انذا يرا يسعى فحشم فنان لا يفقول انهم ام الاحلى فاخذهم الله لكى للاخره وأخرج ضعاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والدبال أرساها متاعا لكم ولئا لا <تصفيق> يتذكر وقال ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها في مآل yatun <cues> <través> awduha Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah rabbil alamin رَبَّنَا اسْتَعِنْ وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا سدّه اسم ربّك الأعلى الذي خلق <تصفيق> فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله uh yeah, yeah. الآخرون فيهم <تصفيق>